وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فاذا جاء وعدوا اولاه بعثنا عليكم عبادا لنا اولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار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 الآخرة يسوعكم وليدخل المسجد وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما على تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم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 فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةً النَّهَارِ مُبَصِّرَةً لِتَبْدَعُ لِتَبْدَعُ فَضْلًا مِن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَلَّاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَا مُطَاعًا في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه من اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حساب من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَذَرُ وَارِثَةٌ مُّسْتَأْصِرَةٌ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلقنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا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 وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما, ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واقفض لهما جناح الذل من الرحمة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 وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وذنوا بالقصاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا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 انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال قولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفعصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا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 انظر كيف ضربونك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أيذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا شجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إلي رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا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 وَلَا الذين لِعَمَلِهِمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أقرب وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ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 وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون واتينا ثمود الناقة مبصره فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك حاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا قغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خلقت طينا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ علي لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يوم الْقِيَامَةِ لَإِنِّي لَمِنَ الْمُكَذِّبِينَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم, فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم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 فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضُوا وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَبُورًا أَفَأَمِنُوا أَيْنَ يَصْفَى بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكُمْ وَقِيلَ أم أملتم أي يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم, فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم, فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدون لكم علينا به تبيعا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 لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا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 ومن الليل فتهجد بِهِ نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل وبي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي, وجعل لي من الحق وزهق الباطل إن الباطل كان له وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين, ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا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 وَمَا أُوتِيْتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ شَئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أُوحِيَنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِن رَبِّكِ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قل لئن اجتمعت معة الإنس والجن على أي يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا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 ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا, وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر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 أرض السماوات والأرض بصائر, بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأضرقناه ومن معه جميعا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 وَقُرْآنٌ فَرَقْنَاهُ لِتَقُرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْفِي وَنَزَّلْنَاهُ تَزِيلَ قُلْ أَمْنُ بِهِ أَوْ لَا تُمْنُ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ بِالْقَبْلِهِ إِذَا يُتَلَّى عَلَيْهِمْ إِذَا يُتَلَّى عَلَيْهِمْ يَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل الله أو الرحمن